وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثلبنا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يليدون إلا فرارا ولبُدُ خِلَّةٍ عليهم من أقطارها ثم شؤيل الفتن لا أتُوها لا أتُوها وما تلبثُ بها إلا يسيرا ولقد كان عهد الله من قذل لا يُؤللون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا